ألسنا أمرا تلك آيات كتاب القرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِمُ الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من طريء إلا ولها كتاب معنوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمدنون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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكْرَةَ أَبُوسَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْخُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَايِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَالِ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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكمو وما أنتم له بقادين وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوالثون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 قال يا إبنيس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إذا يوم الوقت المعلوم قال أب بما أوعيتني لأزينن لهم في الأرض ولا أوعي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من علم إخوانا على سرر متقابين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمفردين نعبد عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهِ وَالعَذَابَ الْأَلِيمِ وَنَبَّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِنُونٌ قَالُوا لَا تُوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَى أَنْ مَسَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبتم أيها الموسلون قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته فقدرنا إنها لمن الرابرين فلما جاء آل نوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع وَلَا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سدين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينقطون من الجبال بلوتا آمينين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 وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُوَانِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدْنَ عَيْنَيكَ إلَى مَا مَتَعْنَى بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ